حين رسول الله تكلم، الكون دلاؤلا وتبسم، حين رسول الله تكلم، أشرقت الدنيا أنوارا، أشرقت الدنيا أنوارا، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يفرح وسلم الكون بمن أقبل بسناء الرحمن تجلل يفرح الكون بمن أقبل بسناء الرحمن البشر برؤياه, البشر برؤياه تكلل والطيب على الدنيا نسم الكون تلألأ وتبسم حين رسول أشرقت الدنيا أنوارا، أشرقت الدنيا أنوارا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم. أشواق الروح تنادي وعيوني ف ışvab ruh et nadi nadi arifi fazat bihanini yaman حين رسول الله تكلم أشرقت الدنيا أنوارا أشرقت الدنيا أنوارا, أشرقت الدنيا أنوارا صلى الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم عليه وسلم شهد الله وإننا نشهد أنك بين الناس الأحمد شهد الله وإننا نشهد أنك بين الناس الأحمد سماك الرحمن محمد سماك الرحمن محمد صلى الله عليك وسلم الكون تلاقا وكبسم حين رسول الله تكلم أشرقت الدنيا أنوارا اشرقت الدنيا انوارا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم لكل المشاهدين منحكي أن كل الأطفال اللي شاركوا في هذا العمل هم من فئة الصم وبحب يوصلوا رسالة نيابة عن جميع الصم أنهم بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه علمنا الدين الإسلام حين رسول الله تكلم تألأ وتبسم حين رسول الله تكلم الله أشرقتي, الدنيا أشرقتي الدنيا أنوارا أشرقتي الدنيا أنوارا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم يا فرح الكون بي